بسم الله الرحمن الرحيم ن ج م ة ا ل ع ت ب ة يسرها وكما عودتكم أ ن لديها كل جديد ليس عليك هداه م ولكن الله يهدي من يشاء أ خ ي الكريم إ ن أ ر د ت أ ن تسمع ا ل ق ر آ ن ممن عذب صوته وخشع قلبه فاستمع لهذه ا ل ق ر ا ء ة وهذا القارئ وفي القارئ محمود أ ب و الوفا الصعيدي <تصفيق> <تصفيق> Gracias. و ع ل ا سويا نستمع ونخشع ل آ ي ا ت ا ل ق ر آ ن الكريم <تصفيق> たまら Amen. ا ح و ا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا لا يستطيعون ضربا من في الأرض يحسبه ل ط ض ي ل ه الدكتور م ح أ د ر ا ي ب ا ل ن ا ب و ن ي فيها خالدون يمحق الله ¿Ves? ¿Eh? Yeah. م و س ر ع ه ا ل ن ا ص ل س و م ا ل ا س ل ا ي ه you you <laughs> Is that the day? فان كان الذي عليه الحق سفيه ولا تساموا ن تكتبوه صغيرا أ و كبيرا ت ج د و ن ل ن ه آ م ن